الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 ما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً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 ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه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 Słuchaj, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, لَهُ السماوات السبع والأرض وَمَن فيهن. وإن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 أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك روسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إلا بالثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزور بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن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 كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاطب بالناس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 واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعبه الشيطان الا غرورا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 أفأمنتم امِنتم ان يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أميتم أي يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا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 ja u mnie na drodze, u nas, u mnie, u mnie, u mnie, u كان في ذي أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 أعرض ونآ بجانبه وإذا مسوا الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة او تاتي بالله والملائكه قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى, نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هلكنت إلا بشرا رسولا وما من الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا, إلا بعث الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا لَنَزَّلْنَا عليهم من السماء مَلَكًا الرسول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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْضُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا ريب فِيهِ فِيهِ فأبى, فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْ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 فَاسْأَلْبَنِي إسْرَائِيلَ إذْجَأْوُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظْنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورٌ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لها أولئك إلا رب السماوات والأرض، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثورا.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 الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ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 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا